الظالمين آمين, آمين, آمين وزكريا إذ نادى ربه ربنا تلغني شردا وأنت خير الواردين فاستنبنا له ووغبنا له يا وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا سالمين بالخيرات القرى ودعنا وردا وردا وكان لنا فاشين والتي أصلح فرجها كانت وافدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل مني راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا كتحت يأجوج ومأجوج وأن من كل حدب ينسرون وقترب الوعد الحق فإذا هي شابصة ألصار الذين كفروا فَلِذَلِكَ يَشَاقِصُ أَبْصَارُ الَّذينَ كَفَرُوا يَوْمَئِذٍ لَقَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْهَا لَبَقِّنَ الظَّالِمِينَ إِنَّهُمْ وَلَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَرُوا جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت من عنها لا يسمعون حسيسها, لا يسمعون حسيسها ورحبنا في الزهور من بعد الذكر أن الأرض يرث أعبادي الصالحون إن فيها لا نبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهل أنتم مسلمون تَوَلَّوْا فَقُلْ فقل أهتمكم على سواء وإن ذري أقريكم أن دعيكم ما كم عبون وإن أدري لعلهم فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون